بسم الله الرحمن الرحيم. باطمئن. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن شاء نزل عليهم. السماء آية فظلت أعناقهم لها قاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون وَلَمْ يَرَوْا إلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْ فيها فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ مؤمنين مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لهو لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يستقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينفر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 وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضال ففررت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين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 قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعسلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إِن كنت من الصادقين فَأَلْقَى عصاه فَإِذَا هي تعبان مبين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 فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلسوف تعلمون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 فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء شرزمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون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 وَإِنَّ ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إِذْ قال لِأَبِيهِ وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إِذْ تدعون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 والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هبني حكما وألشقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة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 إلا من أتى الله بقلب سليم وأذنفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينطرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إِن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إِلَّا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين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 كذبت سعاد المرتلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تستقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصالع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أقاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت ام لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين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 قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بصوت إن عذاب يوم عظيم فَعَفَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نادمين فَأَخَذَهُمُ العذاب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 رب نجني وأهني مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين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 وما أَسْأَلُكُمْ عليه من أَجْرٍ إن أَجْرِيَ إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المحسرين وزنوا بالقصات الْمُسْتَقِيمِ ولا تبختوا الناس أشياءهم ولا تعسوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين قالوا إنما أنت من المتحرين وما إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظله انه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها الآخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فَإِنْ عصوك فقل إِنِّي بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إِنَّهُ هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغارون